113. ساء ما يحكمون 114. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت 115. وهو السميع العليم 116. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه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 وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَبَاكَ لَتُشْرِكُ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَمْعَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ قِصَالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بالله يعلم ما في صدور العالمين ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن ما المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا سَبِعُوا سَبِيلَنا وَنَحْمِلُ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْء إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَا يَحْمِلُ مَا أَفْقَالُهُمْ أَلَمَّا أَسْقَالَهُمْ وَلَا يُسْأَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا قَوْمَهُ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنْجَيْنَا مَا هُوَ أَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آية وإبراهيم إذ قال لقوم يعبدوا الله واتقوا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا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 قالوا قتلوه أو حذقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا ودة بينكم في الحياة في الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعل بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين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 وَ وَسَوَ الكت وَآ سَنهُ أَجرهُ في الدُّنيا وَإِنهُ فيآخَِةِ لَينَ الصَّالِحين وَلووطَ إ الطلَ وَكُنْتُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَر فما كان جواب قومه إلا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 لَمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَاضِرِينَ وَلَمَّا أَنْ جَاءَ رُسُلُنَا لُوطًا فِي أَهْلِهِنَّ وَضَاقَ بِهِمْ ضِيقًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّ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 بَيِّنَتًا لِقَوْمٍ يَحْتَلُونَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَفْسُدُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فكذبوه فأخذتهم الرجسة فأصبحوا في دارهم جاسمين وعادا وسبود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبطرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبيت فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصدا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم مَن خَسَفنا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّن أَضْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ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 يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمَنُوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل وََّ لَجَهُم العذَاب وَل يَأَّهُ بَغتَتَ وَهُمْ لَا يَشون يَتَجُِونَ كَ بِذاَاب وَإَِّ جَهَنَّ مَ يَوْمَ يُشَاهِدُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُوا كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من رب تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزق ها واياكم وهو السميع العليم ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فان ما الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل مِنَ السماء ماء أحيى به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهغ ولعب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 والَّذينَ جَدُ فينَ لَ نَهذِيًاَّهُ سُبُلَنَ وَإِن اللهَّهَ لَمَ